أقسم الله بأول النهار والليل إذا سجى وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة ما ودعك ربك وما قلى ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك كما يقول المشركون لما فتر الوحي وللآخرة خير لك من الأولى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 ولقد وجدك صغيرا قد مات عنك أبوك فجعل لك مأوى حيث عطف عليك جدك عبد المطلب ثم عمك أبو طالب ووجدك ظلا فهدا ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم ووجدك عائلا فأغناه ووجدك فقيرا فأغناك فأمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَلَا تُسَئْ مُعَامَلَةَ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ فِي الصِّغْرِ وَلَا تُذِلَّ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ولا تسجر السائل المحتاج وأما بنعمة ربك فحدث واشكر نعم الله عليك وتحدث بها